وقد تو الله اكبر انه النصر المبين إنها خلافة العشرى ووعد ويقي وادّيدوا الله أكبر إنه النصر المبين إنها خلافة العشرى ووعد ويقي إنه النصر المؤزر من إله العالمين فاصدحوا في كل فج هذا يوم الفاتحين وادّيدوا الله أكبر إنه النصر المبين انها خيره وعد موثوق والدين الله اكبر انه النصر المبين انها خيره لكل بشرا ووعد موثوق يا عباد الله بشرا قام صح المؤمنين قام صح للعز هيا افرحوا يا مسلمين فافرحوا يا مسلمين فافرحوا يا مسلمين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 سوف تعلو راية الحق ويثبو الكافرين ونعيد المجدد الديني وديدوا الله أكبر إناه النصر المبين إنها فيها فتر أشرا ورعد رايق وديدوا الله أكبر إناه النصر المبين إنها خلافة البشرى ووعد ويقين إنه النصر المعزم من خلاف العالمين فاصدقوا في كل فج هذا يوم الفتح وديدوا الله أكبر إنه النصر المبين إنها خلافة البشرى ووعد ويقين قد دوامت وانما اننا النصر المبين انها تدا بتل الله بشرا قام صاوا ام صرح يا مسلمين ففرحوا يا مسلمين ترفعوا رايه الحق ويقبل كامل ونعيد المجد وابديدوا الله أكبر إنه النصر المبين إنها خلافة البشرى ووعد ويقين إنه النصر المؤزر من إله العالمين فاصدحوا في كل فج هذا يوم المتحين ويد الله أكبر إنه النصر المبي إنها خلافة البشرى ووعد الحايد قيد الله النصر المبي إنها خلافة البشرى ووعد يا عباد الله بشرى قام صحو الممنين قام صح العز هي ففرحوا يا مسلمين ففرحوا وذا موكب الإيمان وجحفل الإسلام تدعى إليه أبناء الأمة ليوطدوا دولة الخلافة ويكونوا درعها الحصين فيحفظ البيضة ويصون الحمام ويعيدوا كل شبر وطئته خير الفاتحين من صحب خير المرسلين صلى الكافرين. الله عليه وسلم المجد للدين وعهد الصالح سوف تعلو راية الحق ويخبو الكافرين ونعيد المجد للدين وعهد الصالح